وأنزلنا من المُعَصِّرات ما أنفجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْوَ ونَبَاتَ وجَنَّةٍ الْفَافَفَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَحْتُنَ أَفْوَاجَ وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيغت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا